أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم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 يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير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 وقصد في مشك وغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم وأسبع عليكم نعمه ظاهرته ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ولا هدى ولا كتاب ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه آبائنا أو كَانَ كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فقد استمسك، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فلا يحزن إلينا مرجعهم فنلبيهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله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 ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ